Thank <laughs> you. عايز اصح الشوق في قلبك اللي عاش عمره في هوايا عايز ارجع اهد حبك عايز اعيد تاني الحكايه بس مش عارف راح اقدر ولا حبك حاجة اكبر ولا قلبك مش معايا مش عارف مش عارف روحت ويا الشوق على شط الهوى ولتقيت صورتنا على الميا سوا رحت ويا الشوق على شط الهوى ولتقيت صورتنا. على الميه سوا والتقيت الذكريات تحكي على الحب اللي فات في ربيع عمر طوى والتقيت الذكريات تحكي على الحب اللي فات في ربيع عمر طوى كل دا فكرني بيك كل دا عشمني فيك كل دا فكرني بيك كل دا عشمني فيك زاد في قلبي حبك أكتر وابتدي تصهر وفكر زاد في قلبي حبك أكتر وابتدي تصهر وفكر بس مش عارف راح أقدر ولا حبك حاجة أكبر ولا قلبك مش معايا مش عارف نفس يرجح حبنا لسه في شبابه والوفاوي والدوي والفرح اللي غابه نفس يرجح حبنا لسه في شبابه والوفاوي والدوي والفرح اللي غابوا وينتظاري وشوقي ولفتي والحنان اللي يدور سكتي في الليالي اللي نظمها عنها غاب زاد في قلبي حبك أكثر وابتدي تسهر وفكر زاد قلبي حبك اكتر وبتديني تسهر وافكر بس مش عارف رح اقدر ولا حبك حاجه اكبر ولا قلبك مش معايا مش عارف مش عارف